قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا பூசண இலம் சௌன்த்தல கூல் ஹோசி கல بِطُبْعِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عادُوا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَال فِي تَحْيَوْنَ وَفِيها تَمُوتُونَ وَمِنها تَخْرُجُونَ يا بَنِي قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك مِنْ آيَاتِ الله لَعَلَّهُمْ يا بني آدم لَا يَفْتِنَنَّكُمُ பூஷ الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما يَنزِعُ عَنْهُم مَّا لِبَاسَهُم لِيُرِيَهُم مَّا, ليريه ما سَوَّاهُما إِنَّهُ يَرَاكُم هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّ جَعَلَ الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِذَٰلِكَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ 118. أتقولون على الله ما لا تعلمون 119. قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد دِينٌ وَدَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَادًى وَفَرِيقًا حِقًّا عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ انَّهُمْ مُتَّخِذُوا الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ